وَما كانَ ل مُؤمِل وَلَ مؤمنِنَةٍ إذ قَو اللهَّ وَرشولأَمَّأَ يكُ لَ صاتُ مِن أَمهِم وَما كانَ وَلَهُ أنَة إ قَو الظَّهُ وَشولأََّأَ يَكُ ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ظل